ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين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 تَقَيَّتَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وقرن في بيوت كنا ولا تبر رجنة برجل الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله.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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما